أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فادلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيذناهم بروح القدس ولم شاء الله ما قتتل الذين من بعضهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولم شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤذه حفظ ما وهو العلي العظيم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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ويل قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليتمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل علا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اذعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون أولا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع الذين ينفقون ولا في سبيل الله ثم لا ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول المعروف وما وفله الخير من صدقه يتبع هذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يخدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 وما فاقتم من نفقة أو نذرتم من نبي فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا سدقاتكم فنعماه وإن تخفوها وتعتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك وداه ولكن الله ذي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليك وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين يحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فَإِنَّ الله به عليم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 واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداياتم بديني لا جري مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعذب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخز منه فإن كان الذي عليه الحق السفيا أو بعيثا أو لا يستطيع أي من له فليملي الوليه بالعضل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل أمريتان ممن تردون من الشهداء أن تضل إحداؤهم فتذكر إحداؤهم الأخرى فلا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي أت من آمانته وليتق الله ربا فلا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه وافم القلب والله بما تعملون عليم لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعذي من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو اختأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراك ما حملته على الذين من قبلنا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 هُوَ الذي يُسَوِّرُكُمْ في الْحَوَامِلَ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيات مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَلُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالٌ وَلَا أَوْلَادٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْعَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ أَقُوذُوا الْنَّارِ كَذَا بِعَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 زين للناس حبشاوات من النساء والبرين والقناطير المقاطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلَ أَنَبِيكُمْ بِخَيْرٍ مِّ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَرِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ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 لا اله الا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب ان لا ومختلف الذين اوتوا الكتاب ان من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أتيعوا الله الرسول فإن تولوا فَإِنَّ الله لا يحب الكافرين إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريثا بعضها من بعض والله سميع عليم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 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاطٍ حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا المِحْرَابَ وَجَدَعِينَ دَا رِزْقًا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربا قال رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا مِنَ الصَّالِحِينَ قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 اذْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنُ الْمَرْيَمِ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَثَلِ وَكَانَ وَاحِدًا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي قال <تصفيق> إذا قضوا أبرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه, ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى إسرائيل أني قد جيتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيات الطير فأنفغوا فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرس ووحي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين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 إقالَا الله ي عسَ إني ممَ فيك مَ رافعُكَ إلَمطاهِرُكَ منِنَ الذينَ كَفروا مِنَ الذينَ كَفروا وَجعل الذيتبَع كَفَوقَ الذين كَفروا إ يَومِ القياامَ ثمُ إلَمجعُكُمْ فَحكمُم بَك في مَا كُتُ فيِيهِ تَخْطَفُ فََّا الذينَ كَفرَروا فَذِبُ مع ذاَب شَليدًا فيِي الدُّنْيَا وَلاقِرًا وَماَا لَهُم مِ الناسِرين وَمَّ الذيذن مَنه مِنُ ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحاتِ فَيَُفمُ جُورهمم وَل لا يُحبُ الظَّالِمين ظَالِكَ تلوه عليك مِن الْآياتِ وَذِكرِ الْ الحَكم إِ مَثْنَ عسَ عضَ اللَّْ كَمَثَنِعدمَ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 فافُسَنَ وَافسَكُم ف ثممَّ نَبْتَعِ الْفَنَجعَلَّ عَنَ تَ اللَّ عَ الكَافِبِئين إِه ضَا وَْقَسَسُ الْ الحَق وَماَا مِنْ إلَينَ الله وَإِنَّ الله لَ العزيزحَكم فَيتَوَّ فَإِنَّ الله ليِيمم بِالْمُفْسِلين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إن الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجين إلا من بعضه أفلا تعقلون ها أنت هؤلاء حاججت فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يوديا ولا نسرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم فما يضلون إلا أنفسا وما يشعرون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 من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تذرسون ولا يأمركم أن تتخذوا, أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فإِن خَذَ الله فاقََّ بِِنَ للَم آطَيدكُمْ م كتاب وَحكمةَ ثم جَاءكُمْ رَرسُولُ مصددّق لم معكم ل تُؤمِرُ النَّ بهِهِ وَلا تَصررُ النَّ قالَا قررْتُم وَخَذَتُم على ظَالِكممِسرين قالوا أأَقرْرنا قال فَشهَدُ وَن معكُم مِنَ الشَِّدينِين فما تولى بعد ذلك فأولئك أم الفاسقون أفغير دين لا يبهون وَلَهُ أسلم ما في السماوات والأرض توعا وكرها وإليه يرجعون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 إن الذين كفروا وماتوا وكفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو يفتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم